قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فتيقولون من يعيدنا قل الذي فقركم أول مرة فتينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عتا يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون, وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحزن إن الشيطان ينذغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوثيلة أيهم أقرب, أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا